منه الله تعالى على عباده حينما أظهر هذا الدين لقد ابتغوا الفتنة المنافقون يبتغون الفتنة في غدوة ثبوت وأيضا يبتغون الفتنة في غير ذلك كما حصل في معركة أحد اذ خرجوا مع الجيش ثم اثاروا الفتنة ثم رجع عدد كبير فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبله إذن هذا ليس أمرا جديدا أنهم أثاروا الفتن في غزوة ثبوت بل إنهم قد ذكروا نحو هذا وأشد قبل ذلك وقلبوا لك الأمور ولذلك هم يعني يسعون في الفساد والإفساد قبل هذا الشيء وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعمل الحيل في ابطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يعني يقصروا في ذلك فربنا جل جلاله قد بين أن عملهم متنوع وتامل هنا وقلبوا لك الأمور يعني إنهم يذكرون الأمر من جوانب عديدة لأجل أن يفسدوا حال المؤمن حتى جاء الحق فهم على عمل دؤوب في الإفساد ولا ولكن الله سبحانه وتعالى قد اتى بالحق وأظهر هذه الدين قال وظهر أمر الله وفي قوله وظهر أمر الله لأنه كان بسيطا ثم أشاعه الله تعالى وأظهره وبينه فكان مستورا فأظهره الله وظهر أمر الله وتأمد الإضافة لأن هذا الدين دين الله الذي أنزله على نبيه وهم كارهون فهؤلاء أهل النفاق هم كارهون لهذا الشيء لكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ثم قال تعالى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلفة فيقول يا رسول الله ائذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعم وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف إن جهنم يوم القيامة لمحيطه بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربة وتأمل أخي الكريم هذه الآيات الكريمه كيف أن الله سبحانه وتعالى بين الأمر العام فيما في افتغام الفتنة ثم بين أمور خاصة وأمور فرعية وردت من أشخاص وفي هذا تحذير من الذنوب العامة والخاصة الظاهرة والباطنة قال ومنهم يقول ائذن لي ولا تفتني ثم جاء الرد ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين اي إن جهنم ستحيط بالكافرين يوم القيامة وتحتق بهم من كل جانب فليس لهم عنها مفر ثم بين ربنا جل جلاله سوء باطنهم فقال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن ألفك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له وإن نالتك مصيبه من شده او انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد, قد احتطنا لانفسنا واخذنا بالحزم حين لم نخرج القتال كما خرج المؤمنون فاصابهم ما اصابهم من القتل والاسره ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلام. إذن ربنا جل جلاله يبين هذه النفوس ومن طوث عليه فقال إن تصبك حسنة تسؤهم ولذا صفة هي من أقبح الصفات. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبله ويتولوا, ويتولوا وهم فرحون إذن التولي عن نصرة الرسول هذا هو الخدلان وهذا هو الفشل كما في سورة العمرة. ثم قال تعالى ملقنا عباده المؤمنين قل ليصيبنا لي إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وهذه آية عظيمة تمر على الإنسان في حياته. وفي مواقفه ينطق بها بلسانه ويقولها بقلبه ويمتثل فكثير مما يمر على الإنسان يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وتأمل إلا ما كتب الله لنا والعرب حينما يذكرون الشيء الذي ليس بحسن يحدفون الفاعل لكن هنا الفاعل موجود إلا ما كتب الله لنا باعتبار أن ما كتب لهم تأمل لنا فهو نعمة وليس نقمة ولم يقل إلا ما كتب علينا فقال إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون ويفوض أمورهم إليه فهذه الآية الكريم عليك أن تستذكرها دواما في كل أمل تخافه أو تحذر منه وتأمل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي كتب ذلك لنفع العباد لأن المؤمنين يعلمون ان ما أصابهم ما كان إلا لنفعهم إذن هو نعمة من عند الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي وعد الله وحده فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمورهم إليه سبحانه ثم قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وما يتعلق بتفسير آية من المختفى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتب الله لنا فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل فتأمل هنا لما جاء السياق في الرد على المنافقين هذه افراد بعض الأفراد العام لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد في مثل هذا ويبقى الأمر على عمومه ثم قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون وهذه الآية الكريمة تعلم المؤمن العزة في هذا الدين وأن ينتصروا أن لا يكون متفادها قل أيها الرسول لهم هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر او الشهاده ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم لأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتنا انا منتظرون عاقبتكم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي العاقبتين حسن النصرة أو حسن الشهادة ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا وهنا فتربصوا وعيد وتهديد إن معكم متربصون ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرحا لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله ولذلك المؤمن لما ينفق النفقة في سبيل الله وفيما يحبه الله يؤجر عليها حتى ما ينفقه الانسان على اهل بيته ثم قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون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 نفقات هذا فيه تحذير جدا على أن الإنسان يجعل النفقات في طاعه الله فأفعال الكافر إذا كانت في جصلة القرابة وجبر الكسير وإغادة الملهوف لا يتاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة بيد أن الله تعالى يطعمهم بها في الدنيا بين ربنا طبعا السبب قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وهنا جاء يعني بيان السبب كفروا بالله وبالرسول ولا ياتون الصلاه الا وهم كساره ولا ينفقون الا وهم كارهون ولكن تشم المؤمن ياتي بالصلاه بقوه وبجوده ولا ينفقون الا وهم كارهون لانهم يعدونها مغرما ويعدون منعها مغنما وإذا كان المرء كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاول عليها لأن الإنسان حينما ينفق النفق عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات داب المنافقين السعي إلى الحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنه عظمى محققة وهي معصية, معصية لله ومعصية لرسوله في الآيات تعليم للمسلمين أن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجو رضا ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجال ثبب طبعا هذه الفوائد التي ذكرها الأخوة في التفسير وحقيقة يعني آيات القرآن خزائن والآمر يستدعي فوائد أكثر نستطيع أن نقول مما يستفاد أيضا أولا لو لم يكن للنفاق آفا إلا أنه يورث الكسل عن العبادة لكفى به ذما فكيف ببقية آثاره السيئة لأن الإنسان خلق لأجل العبادة والنفاق يمنع الإنسان القوة في الطاعه ثانيا ينبغي للمؤمن أن يقوم إلى صلاته بنشاط وإقبال ورغبة وأن تكون نفسه عند الإنفاق منشرحة لأن المؤمن يعطي النفقة وهو يثق ويأمل بهذه النفقة محبة الله تعالى ورجاء التواب وأن هذه النفقة تعظم وتربو عند الله تعالى ثالثا من عصى الله لغرض ما فإنه تعالى يبطل عليه ذلك الغرب ولذلك فإن القوم اختاروا القعود لئلا يقعوا في الفتنة فالله تعالى بين أنهم وقعوا في عين الفتنة رابعا على المؤمنين أن يتخلقوا بأن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا لا وتذهب ريحهم وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجو رضا ربهم فالمؤمن في كل شيء نصيبه يعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما من مصيبة إلا في كتاب خامسا الله ولي المؤمنين فلا يقضي لهم قضاء إلا كان خيرا لهم ومن تولى ومن تولاه الله لم يخذله وإنما يتولى مصالحه إذن على العبد أن يتولى أمر الله تعالى ودين الله تعالى ويعمل بأداء حق الله تعالى وحق المؤمنين فانه ينال ولاية الله تعالى سادسا إذا ترك الناس ما امروا به من الجهاد في سبيل الله واشتغلوا عنه بما يصدهم إن عمارة الدنيا الفانية هلكوا بالذل في الدنيا وقهر العدو واستيلائه على إعلامهم وأموالهم ونفوسهم وذراريهم ونخطهم سابعا ترك الجهاد في سبيل الله يوجب الهلاك في الدنيا أما في الآخرة فلهم عذاب النار أما المؤمن المجاهد فهو ينتظر إحدى الحسنيين إما النصر والضفر وإما الشهادة والجنة ثامنا المؤمن المجاهد إن حي حي حياة طيبة وإن قتل فما عند الله خير للابرار وما خير ينتظره المؤمن مثل الموت عاشرا تطبيق أمر الله يجعل مآل المسلم إلى خير عظيم على كل التقديرات حادي عشر ما يصيب العبد في دنياه كله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير في الكتاب السابق فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الخير العظيم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يحفظ البلاد والعباد آمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته